أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حقا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 أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ مِن تَأْكُلُونَ لَحْمًا فَرِيَّةٌ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِمِيَّةً تَالْبَسُونَهَا وَتَرَلْفُن كَفِيهِمْ وَآخِرًا لِتَبْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشكرون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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن تُمُلُّ إِلَى اللَّهِ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 وَإِنْ تدعو مسقلة إلى حِمْلِهَا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن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 وَأَشْمَرُ مُخْتَلِفٌ أَنْوَامُهَا وَغَرَابِيبُ سُوجٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم, وأنفقوا مما رزقناهم سرا مما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 ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد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 قل أرأيتم شركاءكم الذين فدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل أي يعذو الظالمون بعضهم بعضا إلا وررا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده